أصل في الدعوات التي يقرأ عند النوم والليل اسمك ربي وضعف جنهي ولك أرفعه أمسكت نفسه فاغفرها أرحمها وإن أسلتها فاحفظها أنها تحفظ به عبادك الصالحين والحيم ونهاية كلامك عند النوم يكون هذا الدعاء اللهم سمت وجهي إليك وفضلت أمريه إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورحمة إليك لا من وَلَا ولا من جاء منك إلا إليك آمنت أَنْزَلْتَ الذي الَّذِي ونبيك الذي أرزلت وعن علي بن عبي طارق كرم الله وشاء عضي الله عنه من قرأ قبل النوم سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله, أكبر. الله أكبر. إذا ذخل في فراشه يقرأ هذا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلاه هو حول القيوم ولو قرأ عند النوم هذا رؤيا رؤيا حسنة نؤمن بالله نفقه بالله نود أمورنا إلى الله حصبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من الله في أثناء النوم وقرأ هذا ودعا ما شاء يقبل الله لا إله إلا الله وحده لا شيء كذا له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء كثير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم الموفِّر لي باسمك رفيع وضعت جميلاً لي ذنبي. وعند النوم قراءة هذه الآية بتحب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس من قالدين فيها لا يأغون عنها حبدا قل لو كان البحر ملاداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدادا، قل ما أنا بشر مثلكم يوحى إلي عنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً لا يشرك بعبادة ربيه لأحدا من قرأ هذا الدعاء ينام لذيذا اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نرهم يا عليا قيوم أهدئ ليلي وأني العين من خاف في النوم يقرأ هذا الدعاء أعوذ بكلمات الله التامات هض به وشر عباده ومنها مزاة الشياطي وعي الحضرون من أرادت تيقو الله إن شاء فليقرأ هذه الآية ثلاثا بسم الله الرحمن الرحيم الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمد في منامها ويمسك التي قضى عليها الموتى ويرسل الأخرى إلى أجل يسنها إن في ذلك لا لقوم يتفكرون فإذا خاف من النوم يقرأ هذا الدعاء الحمد لله الذي أحيانا بعد ما تنهى وإليه النشور أصبحناها وأصبح الملك لله والعظمة تباكير ياأو والخلق والأمر واللي والنهر وما سكن فيهما لله تعالى وحده لا شريك له أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ممت أبينا إبراهيم عليه السلام اللهم اجعل أول هذا اليوم صلاحاً ويوصدره فلاهاً وآخره نجاحاً رحمتك يا أرحم الراهي من قرأ هذا الدعاء صباحاً ومساءاً يحفظه عن جميع المكروهات أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وفوق على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم. ربي أسألك خير ما في هذا العيد وخير ما بعده وعوذ بك من شر هذا اليوم. وأعوذ بك من شر هذا الليل وشر ما بعده وأعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار وعداب في القبر